وَأَمْسَىٰ إِلَىٰ مغفرة مَنْ فِي رَتْمٍ مِّنَ الظُّلُمَاتِ نُجُومٌ ۗ السَّمَاءُ Allah.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 فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا فَرَزْنُوا بِإِلَّا اللَّهُ لَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اِيرَتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجِرِ أَنْجِنَاتٌ تَجْرِي من تَحْتِهَا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ O la وَيَمْسَسْكُمْ قَوْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ وَتِلْكَ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين